في أوقاتها في بيوت الله مبكرا ومعتنيا بالأذكار التي قبل التي بعد الصلاة ومعتنيا بالنوافل وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الصائم الصلوات الخمس في أوقاتها في بيوت الله سبحانه وتعالى ويعتني بشغل اوقاته وقت الصيام بالذكر وتلاوه القرآن والدعاء واعمال الخير وايضا يعتني بحفظ صيامه كما مر معنا من الامور التي تنقص الصيام وربما تذهب اجره لمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وفي الحديث الذي قبله فإذا كان يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسحب فيحرص على أن يحفظ صيامه ومن أنفع ما يكون في هذا للصائم أن يرتب وقته وينتزم مع نفسه بما يرتبه من وقت لنفسه.